إن زعمتم أنكم أولياء للاه إن زعمتم أنكم أولياء ثيف تمنوا الموت فتمنه الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين